ولئن أَخَّرْنَا عنهم الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ليقولن ما يَحْبِسُ ۖ يوم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم, وحاق بهم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 ولئن نَعْمَاءَ نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لفرح فخور إِلَّا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك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 على بينه من ربه ويكلوه شاهد من ويكلوه شاهد منه ومن قبله كتابه سائما اماما ورحمه ومن قبله كتاب موسى ايماما ورحمه اولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُفُّ مَرِيَّةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 124-ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنُلزمكمها أنُلزمكمها وأنتم لها كارهون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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى امم من من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَقْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْلُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ 129-ولما جاء أمرنا نجينا آمَنُوا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك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 فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُؤْءٍ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 ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود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 صابهم ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وامطرنا عليها حجارة من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 إني أراك بخير وإني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 ببعيد. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي إِنَّ رَبِّي رحيم ودود. ربكم ثم توبوا إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 ذلك من أبناء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء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 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس وَلَا واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أن جهنم لأملأن لفضيله جهن... <تصفيق> وإنما من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون